ว่า on ما بين ما من ترى فيه هدى ام من ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قيم صدق قليما بين يدينا كتاب يوم هن من النار وامهيمنا علينا فاحكموا ma anzal allah wala tettabih ahuwa'ahum wala tettabih ahuwa'ahum ma ma لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء لكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخير INNA ALLAHI MA'RUDUN KUM JAMII'AN SAYUNABBI'UKUM BIMA KUNTUM FIIHI TAKTALIFUN بما أنزل الله ولا تستبع أهواءهم واحذرهم فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يهبون أَمَّنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ حُسْنًا فَمَن